يا شباب يا, يا, يا شباب الصلاه الصلاه يا شباب يا شباب الصلاه الصلاه يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب صلوا صلوا الصلاه الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه نفسك تحترق ان انت مش منافق نفسك تنجو من عذاب القبر نفسك بقى تروذ الشيطان اليامه اخواتك ابعدك عن الله نفسك تروذ كمان اليهود نفسك ان ربنا يرحم امك وابوك يرحم حبايبك نفسك ير... تنجو من النار عندك اي حاجه مضايقات عندك اي حاجه مضايقات عندك كرب عندك ازمه عندك دين نفسك تدخل الجنه نفسك تشوف ربنا حي على الصلاه حي على الصلاه حي, حي على الصلاه هقول لك فضائر الصلاة عجلة سريعة كده 4,000 أنصر كتير <تصفيق> لا انت وشونين تصالوا بقى الصلاة. الصلاة أفضل الأعمال يا جماعة الصلاة, الصلاة. غالية عند ربنا الصلاة إبادة وحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات بلا واسطة الصلاة عبودية كل الكائنات زي انت يا راجل بمجرد ما تتوضى بس والله. والله هيتفتح لك أبواب الجنة التمانية التمانية والله مش واحد ولا اثنين شو <تصفيق> مش عيب عليك يا مسلم ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل كل ده كله بيسجد لله وانت تبقى ناشس في الكون ينفع الكلام ده الكلام ده انت لو صليت ربنا هيبارك لك في اولادك وفي رزقك وفي زوجتك, وفي زوجتك وهيبارك لك في صحتك وعافيتك وهيحميك وينصرك على اعدائك اخي الحبيب والله لو بتحب اهلك لو بتحب ابوكم وامك لو بتحب زوجتك واولادك تصلي عشان ربنا يحفظهم لك اسم ام يصلي يا جماعه في اخر لحظه في حياته وهو بينزف الدماء اسمع. تخيل انه كان بيصلي وهو بيموت أين أنت منه عبد الله والله العظيم يا أخي والله العظيم بحبك ونفسي أن ربنا يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة أهل الصلاة يا جماعة هم دلوا والله إذن هيفوز برحمة الله سبحانه وتعالى اسمع تيدي يوم الإيامة بأعمالك في مقدمة في الأعمال دي الصلاة الصلاة لو صلحت الصلاة أبشر بكل خير عبد الله من كان في الصلاة وهو يقرع باب الملك ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له يوشك أن يفتح له يا ربي انت رجائي انت يا مجيب دعائي يا ربي انت رجائي انت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا يا شبان يا شبان اللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد يوم القيامه فيتعرف ويتفضح فضح فضح فضح يوم القيامه ان هو منافق فيا لحسرتي يا حسرتي انت لو صليت هتخسر ايه انت فاكر ربنا محتاج صلاه ده ربنا هو الغني ده ربنا هو الغني العفو منك الىتي والذنب جاء جميل الحس يا ربي ظني حس ظني والله العظيم والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعني وياك مع النبي في الجنه وانا اسالك صدمنتيش ساعه من دلوقتي تقول لي لا اقول لك خلاص يبقى انت لازم تصلي من دلوقتي عشان ربنا يكلمك ويفتح لك ابواب الجنه وعشان ربنا يكلمك بحسن الخاتمه ويبارك لك في رزقك وفي عيالك وفي كل حاجه اخيه بالله عليك يا اخي لو بتحب ربنا قوم صلي دلوقتي <تصفيق> بالله عليك يا اخت لو ما بتصليش قومي صلي دلوقتي ما تستنوش لبكره ما تستنوش لبكره اغثري يا <تصفيق> ربي <تصفيق> ذنوبي <تصفيق> واس